بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راتيك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن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 شيطان لي انسان عدو مبين وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى الياءك بما كما, أتمها كما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 يرجو يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السياره إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون ارسيه معنا غدا يرتع ويلعب وان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 ويجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا تصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى ذلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعيما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 الظالمون ولقد هممت به وهم بها وهم بها لولا ربهن ربي كذالك لنصرفع عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عن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 قميصه قدم دبر قال إن قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم وقال نسوت في مدينه رات عزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حبا اننا نراها في ضلال مبين فلم سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكأ وأتت كل واحدة منهن ستين وقالت وقالت خرج عليهم فلم. أرنه وقبضا عن أيديهم وقل حاش لله لما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذاركن الذي لم تنني فيه ولقد رأوته عن نفسي فاستعصم ولئذ لم يفعل ما آمره ليسجنن, ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أصنف عن كيدهم أصب إليهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم.